بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتَ مَالًا لَمْ يَبْدَ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ عينين أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة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 اتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشَأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ